يرى السعادة في المال والغني يرى السعادة في العافية والصحة وصاحب العيان يرى السعادة في المسكن وصاحب الإجار يرى السعادة في الامتلات وصاحب الملك الذي فقد الظرية واستعقل كلمة أبي أو أمي يرى السعادة في البنين وفي الظرية وأراد الله الحياة هكذا إن الحياة عند المؤمن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 من الابتسامة إذا ابتغي به لذة مباحة أو أنشتريم أو ابتغي بهذا المال والذي آتاك الله إياه أجرا تدخره أو مكرمة تبتغيها أما بغير ذلك المال حزم من الأوراق الملونة أو غابات من السيخ والأسمنت أو أكوام من الترال والطين ما المال؟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 ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وفي سنة ابن قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا أكبر همه جا جا فرق الله شملة وجعل فقره بين عينين ولم يأته من الدنيا إلا ما قصب له إن السعادة في أمور وهي التي أود أن أناقشها في خصبتنا إن أولا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 فتقول لي فيما هذا عبدي أقول لتفيك فتقول لي صدقتا ولقي العدو وقتل ثلاث من المسركين وإذا بالرابع يقتله يقطع أذنه ويجدع أنفه ويبقر بطنه إنه يرى السعادة في أن يبزل نفسه للدين ولذلك عاش الأوائل حياة الإيمان بهذه المنطلقات يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه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 في برد قارس وجليد متصاعد وظلام دامس هذا يجعله أسعد الناس وأكثر الناس طمأنينة وأفرح من أن يبشر بغلام أين شباب الملاحي الذين يقضون ساعات لذة أمام الفضائيات المسمومة وأمام الفضائيات الفضائيات التي تدمر عقولهم وقلوبهم وقيمهم أين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 تأنيب الظليل وفقد لذبة العبادة وفقد الإقبال على الله وضياء الأبتار وعدم, وعدم إدراك معانيها والوقوف على حقائقها إن هذا العصر قتت فيه القلوب وجمدت فيه العيون وطردت فيه الغفلة على كثير من الناس السعادة في الحلال مع الإيمان يقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى لو امتلقت لو امتلقت درهما تقسم عليه أنه من حلال اعطه مريض يشفى وضعه على جرح يبرع لو عندك جنيه عندك, عندك جنيه خمسمية جنيه عندك ألف جنيه تقدر تعرف تقول دي والله حلال أديها ليزور عيال راجب يجبه كويس قال لك خدتها في جرح اشتري بيها دقيق دقيق وكبة دقيق في جرح كما كويس قال لك تعال سألني الحلال إذا وضع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 وقرب قلبه بربه وحبه لمولاه وعدم الخروج على أوامره إن كثير من الناس إذا مشى في الطريق الماشكة الثانية يرى أن الراكب سيارة سعيد يقول الله دين مرتاحين دين لا ما نجد حاجة لا تقول هذا الكلام أنت بإيمانك يمكن أن تكون سعيد ويمكن أن تكون معزما وأن تكون فقيرا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 صلاته طويلة قال أبو سليمان الداراني أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم وقال الحسن البصري خلوا بالرحمن فأفاض عليهم من نوره فأسرع في صلاته ثم سلم قال له لص يا رجل أوا ما عندك شيء يسرى يا أخي لما ممكن تكون معدم لدرجة يا أخي أنت مفلس دي يا أخي أنت مفلس لدرجة دي معه فقال له مالك اجلس الحرم جلس قال له ماذا تريد ده شنوية يعني قال اريد متاع بروش دولارات خاتيها في, في, في, في, في الدولار تياب مرأ التياب السمحات اللي بيجيبون من دبي تياب بس ان شاء الله ان في سوق. سوق ليبيا ولا في الدلال يا خمال في حديق قال له دخلت تريد دنيا فلم تجد هل لك في دين دنيا ما عندنا عندنا دين دايل دايل دين الحرامي قال كده نجرد الصليل لاحظه ماهي طريقة كده نجرد مع الزوزان شوف الدين ده الدنيا جربناه نطينا كثير كده نشوف الدين فتكلم وتكلم وتكلم ونصح وناقص تكلم عن الله والإيمان وذكروا بالله والآخرة ثم قال له صلي كده خش صلي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 انا من الزمان ذاك الشمارات كانت لون الشمارات تقيله ادخل دمعش شنو وكلهم يسالوه ادو لنا ما فيش يا اخي فيناس ادو كاندارتا كاندارتو ما نخلو يعني في زوككاع يوم ولتو الناس يقول ادو الجابه خدام عشان كملت اكل يا اخي كمل كل جايد الله انت عندك خشوق كان انت ما تقبلوا لكن هو جايد الله الله يقبلوا انت كمل تقبل والله يقبلوا يا خداد توما ريح بس دغوا كل يا ما تعرف دا اكبر حرام لما اكتشفوا جاي معه ما دار يعرفوا ايش الحاصل فقال له فقال جاء يسرقنا فسرقناه جاي يسرقنا لكن احنا سرقناه سرقه من الشيطان الايمان هو اللي بيعطي الانسان السعاده يعطي الانسان الطمانينه يعطي الانسان راحه القلب والفؤاد وينبغي ان تعلم الحياه بغير دين تعقيد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 للمكدرات التي تقدر صفاء سعادة الناس أكثرها المصائب والمصائب عند المؤمن يتعامل معها بقاعدة القضاء والقدر فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليقطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه لذلك هو موقن في كل الأحوال مؤمن راضي لا يسخف القاعدة الرابعة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 بالطورية يشتغل في الحديقة يحرز, يحرز في الحديقة رعاه يحمل رغيفة في يده أكلها بغير إدام ما معها ملاحمة في أي حشوة ثم توسد يده في ظل شجرة ورقة وهذا ينظر إليه بأسى أيهما أسعد أيهما أكثر راحة هذا المرض فاتجسده وهد أركانه وأتعبه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 والسعادة لا يلتقيان أبدا السعادة والضجر لا يلتقيان أبدا وإذا وجد الضجر لن تكون سعيدا أبدا أبعد من الضجر رأى سفيان الثوري شاف وهو ضجر قال ما لك قال ما عندي شيء معدم فقير ما عندي شيء قال أعلم غنيا موسرا عنده قروش كثيرة أعمى يريد أن يشتري عينك بمئة ألف أتبيع؟ قال لا أبيع قال وأصم يريد أن يشتري أذنك بمئة أخرى أتبيع؟ قال لا أبيع قال ولسانك بعض يريد أن يلطق يريد أن يشتري حدثه عن أعضائه وجوارحه فإذا هي المليون قال تحمل ألف, ألف يعني مليون في جسدك وتقول أنك لا تملك شيء المؤمن لا يضجر أبدا والقناعة في أن تولد السعادة وهذه هي القاعدة الرابعة القاعدة الخامسة من قواعد السعادة السعيد من عرف نفسه وسعد بأخلاقه وإيمانه ومن انتظر من الآخرين سعادة لا يسعد أبدا كما أسعدت نفسك بالدرجة ما في ذول بسعدك لا أبوك ولا وزارة ولا حسد ولا رئيس ولا وزير ما في ذول بسعدك من لم يعرف نفسه ويسعد نفسه بإيمانه وأخلاقه لا يطلب من الآخرين سعادة السعادة عندك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 وأن لا تتذوق مرارة الفشل وأن تستفيد من الفشل نجاح وأن تنضي ولكن بأهداف الآخرة وأن تنضي وأنت تضع الآخرة نصب عينيك وأن تتعمل لربك وسوف تكون من أسعد الناس هذه القاعدة الخامسة والقاعدة السادسة من قواعد السعادة السعادة الحقيقية في إسعاد الآخرين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 ويحسن أن نذكر القبيلة فوراو كتلا في مدينة من مدن السودان رجل من القبائل العربيه وحكم عليه بعد عامان بعد عامين من السجن والانتظار والاستئناف بالقصاص والقصاء والقصاص سوف يتنفذ سوف ينفذ في خلال الأسبوع الماضي من السبيت من كده السبيت البقرة قد ينفذه ومن كده اللحج ذهبنا إلى زوج الرجل المقتول من أجل أن نخرجه ونخصت ثلاثة ملايين ثلاثة مليون والله قدر ما حبله ما قدرنا اللماء والأفض هما ما بالحيل على العقل لكن قالوا كده يجيبوا ثلاثة مليون بعد ذلك نحن نشوف ده من شروع ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وممكن مشكلة دائفونة جزيحنا هندزول فوراوي كتب بل قانون سيكترون نحن ما شئنا مرقنا مرقناه أشعر في الله وفي الدين ما أسأل حاجة تانية أسألتين أسأل من القبلية دي البيانس في نفس كفاءة أنا ما دايق ليمه في الجامعة بس صندوق ده ما موضوع صندوق أكلمكم أنا بديكم رقم تلفوني الاندو كفاءة الاندو قدرة يدخل في هذا المشروع في الاخرة ومن ناحيها فكأنما أحيى الناس جميعا يتصل بي لكن عسلة 1200 ألف ومية تلف مع احترامنا وتقديمنا جد لنا مكيفات في الجامعة نحن هنا لكن ده مشروع بتاع اخرى اتعي للاخرين عنده ستة اولاد ارسم الافتسامة على شفاهين ساهم في ذلك ولذلك مشاريع الاخرى كتال والله في ناس في الكرة مليارات مش في, الكرة في انتخابات فريق من الفرق عندنا اخر انتخابات عشر مليار بدون رئيس دلال يقبل رئيس دلال يقبل رئيس أنفق المليارات والنصاب ما سمى حصرة عجيبة لكن في كورة نحن لدينا ثلاث مليون بس نطلع بها زلم من المشنقة نطلع بها زلم من الموت نسهد ونسخر من قبل الله ان نهب له الحياة السعادة الحقيقية في إسعادك الآخرين لا تعيش لمفسك لا تكون أنانياً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 القاعدة الأخيرة السعادة في الحلال السعادة في رزق الحلال يدخل عليك تأكله في إطار الحلال مع زوجك الحلال وأبنائك الحلال الذين لا تستحي منهم ولا يستحون منك لا تتأطي رأسك منهم ولا يتأطئون الرؤوس منك السعادة في الحلال في الزوجة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 للشباب أبوابا للرزق الحلال للدولة نصيب ولأصحاب الأموال كفر بتهيئة المصانع وإيجاد الشرص في ظل عاصرين تطورت تقنياته وزادت مستحدثاته ومستجداته علينا أن نترك أجيالنا وشبابنا في التعليم في التعليم والما في التعليم لنسعده علينا أن نوفر له بابا من أبواب الرزق أن, أن نيسر هذه المسألة والمسؤول الأول الدولة ثم أهل الفكر في المجتمع والعلماء والدعاء والخطباء وإمة المساجد ورجال الأعمال وأصحاب الأموال عليهم جميعا أن يوفروا فرص عمله أن يصنعوا وأن يخلقوا فرص أمل يقول هدفها الأول إشغال الشباب الاستفادة من طاقتهم فإذا عاش الشاب يتقاضى راتب وعنده حرفة وصنعة يرجع إلى بيته يوفر وسر صغيرة سوف نسعد جميعا وبسعادة المجتمع تسعد الأمة كلها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 معرفة نفسك وإتعاد نفسك بإيمانك وبأخلاقك سالسا السماحة والآداب والأخلاق وسابعا الحلال الطيد والرزق الممهد الذي تسعى وتعمله وتعمل فيه بغير عطاله زوجك أطفالك والديك إطارك الذي تعيش فيه هذه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 وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين وأن, وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محرومة ولا مطرودا من رحمته اللهم تقبل منا إنك أن تستمع العليم اللهم كل من ت... اللهم كل من أسهم في عمل الخير اللهم صبله الخير صبه ولا تجعل عيشه كد اللهم من أقام هذه المظلة للعبادك الذين يصلون والمصلين الذين يذكرون اللهم من آواهم اللهم آوه يوم القيامة تحت ضل عرشك يا رب العالمين اللهم من جعل المصلين ظلا في دنياك في بيت من بيوتك يا رب العالمين اللهم أظله يوم لا ظل إلا ظل اللهم إنهو عمله عملها لوالده اللهم أنت تعلم أن لا نعلمه ولا نعلم والده تعلمه وتعلم والده اللهم أنزل على والده في قمره شعاب بالرحمة اللهم أسكنه فسح الجنات اللهم اجعله عملا صالحا لا ينقطع أبدا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا در له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصد الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقنوا الصلاة